وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبِ وَالْيَتَامِ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَادُوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك, خيرا إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا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 أو على سفر فعدة من أيام نخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن يتطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم.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 أموالكم بينكم بالباطل وتدل وتدل بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإ إثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الهلا قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التقي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 وإن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحبقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به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 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقَوَيْ وَاتَّقُونِ يَا أُلِلَ الْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه, واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاظ الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا